اللهم يا من على العرش استوى يا من قدر فهداه يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا يا فارق الحب والنوى ومنشئ الأجساد بعد البلا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الارضين ودرك والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا ويا ملاذنا ويا قلاك غير مستنكفي إقرارا لك بالعبودية وإذ عانا أنت الإله الأول فليس قبلك شيء وأنت الإله الآخر فليس بعدك شيء وأنت الإله الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الإله فليس دونك شيء بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أداه بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نعوذ بك مما نخاف ونحذر أنت إلهنا ربنا ونشرك بك شيئا عز جار وجلث وتقدست أسمار ولا إله غير اللهم تب على التائبين واغفر اللهم ذنوب المذنبين تب علينا توبة نصوحا اللهم قبل توباتنا واغسل حوباتنا وستد ألسنتنا واسلل لنا سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا خيرك علينا نازل وشرنا إليك صاعي وأنت مع عظمتك ومحبتك تتودد إلينا بالنعم إلهنا امتدت أيدي السائلين إلى واب الغيث جود وتقلقلت قلوب الخائفين من حديث وعيه اللهم احسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها اللهم احسن لنا عاقبتنا في الأمور كلها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم ان نلقاك اللهم لا تحرمنا شهوات النظر الى وجهك والشوق الى لقائك من غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم وزينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم لا ترينا أعمالنا حسرات اللهم لا ترينا أعمالنا حسرات اللهم ولا تفضحنا بالسيئات يا رحيم يا رحمن إلهنا إن لنا إخوانا من بيننا ممن يختلط في صدورهم طلبات ودعوات لا تسمح بها ألسنتهم أن يتفوهوا بها إن من بيننا المهموم إن من بيننا المكروم والمرير وذو الحاجة اللهم فلا تحرم أن ترد ويحد منهم جواب وسؤله ومراده ومنيته وبغيته برحمتك يا أرحم الراحمين من الهنا قلت وقونك الحق وقد ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 ومن كان منهم مريضا اللهم وأقر عينه وأعين أبناءه بشفائه يا رب العالمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم تجاوز عن تقصيرنا في إحسانهم اللهم تجاوز عن تقصيرنا في إحسانهم اللهم ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه اللهم وعافه وعف عنه اللهم وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من التنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا لذة البر بآبائنا وعمهاتنا أحياء وأمواتا اللهم لا تحرمنا لذتها اللهم لا تحرمنا لذتها اللهم لا تحرمنا لذتها أحياء وأمواتا ولا تحرمنا بر ابنائنا بنا ولا تحرمنا بنا يا أرحم اللهم يا عليم يا حكيم يا قريب يا مجيد يا ناصر الضعفاء والمساكين يا من امره بعد الكاف والنون يا من يقول للشيء كن فيكون يا من عن نفسه يقول كل يوم هو فيش اللهم كن لإخوانكم المسلمين المستضعفين العزل في سوريا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا فارج الهموم فرج همهم ويا منفس الكروب نفس كربهم اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك وانصرهم على عدوك أجمع يا رب العالمين اللهم وأرنا اللهم كما أريتنا في طاغية الشام قوته في شعبه فأرنا قوتك فيه يا قوي يا عزيز يا ذا البرش الشديد يا قوي يا متين اللهم وأبرد قلوبنا عليهم اللهم غيظ قلوبنا عليهم اللهم وأرنا فيهم ما يذهب غيظ قلوبنا اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاما وثمود وأصحاب الرس وبرونا بين ذلك كثيرا اللهم وأرسل عليهم ريح عاد وصيحة ثمود بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وأولاة أمورنا وأيد بالحق حق إمامنا وولي أمرنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك أصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه